فَلَهُ الْحَمْدُ انْعِمَا السَّابِغَاتُ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور واصيات أعمل آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تعكل من سأت فلما خرَّت بينت الجن أَلَّا وَكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَّا يَعْلَمُونَ الغيب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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيق قل دعوا الذين زعمتم من دون الله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 لا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَصْنُنُ نَدَامَتَهُم لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتل عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد عيا صدكم عن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 الذين وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل انما اعذكم بواحده أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمن